بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلب علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى